سبعة عشر استمع إلى الجملة وضع علام الصح أمام الصورة الصحيحة هو في الصالة هي في البطبخ هي في الحديقة هو في الحمام